آذير أن تحل عرى الإسلام عروة عروة فجعلوا يشككون في الحجاب وأرادوا أن تخرج أختنا في الله سافرة ينظر إليها كل قريب وبعيد فماذا قالوا عن الحجاب وصفوه بأنه خياما علقت فوق الرقاب وصفوه بأنه تأخر وتخلف وقالوا أن الرشاقة والتطور في غياب إن سمعنا اختنا شيئا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب قالوا خياما للقاص فوق القاص إن سمعنا اختنا شيئا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب قالوا خياما للقاص فوق القاص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 يا أختناهم ساقطون إلى الحظيض إلى التراب. يا أختناهم سافلون بغيه مثل الكلاب. يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب. يا أختنا هذا نباح لا يؤثر في السحاب. ربرا تدوب ببحره كل الصعاب يا أختنا أنت العفيفة والمصونة بالحجاب يا أختنا فيك العزيمة والنزامة والثواب فالنار مات والظالمين لهم عقاب والله يكشف ظلمهم يوم الحساب والجنة المعوى ويا حسن الماء شيئا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب قالوا خياما علقات فوق الرقاب